Audu bi-Allah min al-Shaytan ar-Rajim, bismi Allahi al-Rahman al-Rahim. al quran Khalq al-Insan, al-Lmahu al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 Saa, baei alai, Kumatu kumaa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 لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شوعظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فَإِذَا shapotisama, ufakana, tuorudaton, kaddihan. Fahidan, irabi kumatu, kaddiban. Fahidan, irabi, irabi, irabi, irabi, irabi, irabi, irabi, irabi, ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فَيُؤْخَذُ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء يكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان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 استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاسرات الطرف لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ عَاتُكَ الذِّبَاعُ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي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 ربك ما تكذبان لم يقمثهن إن تو قبرهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبطني حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.